الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلَِْه بالِالبَيناتِ وَبَِّذ قُلْلتُم فَلِمَ قَتَلتُوهم إن كُ تُم